السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سبق التنويه على أن من أصول التفسير تفسير كتاب الله عز وجل تفسيره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغينا أن عموم السنة فسر القرآن عن السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذا هناك بعض الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا قوليا بين المراد بها. تفسيرا قوليا وسيأتي بيان بعض ذلك إن شاء الله مع التنويه على ما للمفسرين من أقوال في هذا الصدد فاقول مستعينا بالله عز وجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه بأسانيد تحسن بمجموعها بأسانيد تحسن بمجموعها أنه فسر المغضوب عليهم والضالين من سوره الفاتحة بأن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى جاء ذلك صريحا عنه صلوات الله السلام عليه بأسنيدة حسن بمجموعها وقد سبق البيان عن أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الآيات كثيرا ما لا ينفي ما سوى نعم كما قال عليه الصلاة والسلام المغضوب عليهم هم اليهود وهذا لا يعني أن النصارى ليس ليسوا من المغضوب عليهم ولا يعني أن الكفار اهل الشرك ليسوا من غير المغضوب عليهم لا يعني أن النصارى ليس من غير المغضوب عليهم ولا أهل الشرك ولا أهل الإلحاد بل كل هؤلاء مغضوب عليهم الملاحدة مغضوب عليهم أهل الشرك مغضوب عليهم النصارى مغضوب عليهم اليهود مغضوب عليهم قوله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود لا ينفي من سواهم ولكن اليهود هم الذين اختصوا بالنصيب الاكبر من غضب الله سبحانه ذلك لان ضلالهم لأن كفرهم كان عن علم وجهودهم كان عن علم كان عن علم فاستحقوا أن يسموا بالمغضوب عليهم تقدم البيان عن أن, أن الله سبحانه وصفهم بذلك في كتابه الكريم قال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 إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسر شيئا لا يعني أنه ينفي التفسيرات الأخر له ولكن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يدخل اصاله هو الأغلب والأعم في تفسير الآية كما قال على سبيل المثال الحج عرف هذا لا يعني أبدا أن الحج عرف فقط بل الحج منه الطواف ومنه السعي ومنه المبيت بمزدلفة ومنه المبيت بمنا ومنه رمي الجمار إلى غير ذلك ولكن أعظم شيء في الحج وأجله هو الوقوف بعرفات وايضا فانه لا يستدرك فمن لم يقف بعرفات فلا حج له فلا حج له وأكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية معاني أجملت في بعض الآيات في قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم وهؤلاء هم بن إسرائيل قيل لهم دخولوا الباب سجدا وقولوا حط نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ما القول الذي قالوه حاصلوا الآية أنهم بدلوا قولوا قولا آخر اتضح بالسنة أنهم بدلاً من أن يقولوا حطة أي يا رب حط عنا خطايانا بدلوا وقالوا حبة في شعره كلمة ليس لها كبير معنى فبدلوا حطة بقولهم اينادا حبة في شعر كذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وردت بعض الروايات الأخر وفيها أنهم قالوا حنطة أنهم قالوا بدلا من قولهم حطة قالوا حنطة لمجرد الحيود عن أمر الله سبحانه وتعالى فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبديلهم وكذلك قوله تعالى فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ما هو الرجز الذي أنزل على بني إسرائيل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون رجز عذبت به بنو إسرائيل وفي بعض الروايات عذبت به بعض الأمم من قبلكم ولا يمنع أن يكون هناك رجز من السماء نزل على غير بني إسرائيل ويكون الرجز أيضا غير الطاعون فالذي أرسل على قوم لوط من الحجارة المسومة من سجيل منضوط هو عذاب أيضا ونزل على قوم آخرين وهم قوم لوط فتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفي ما سواه إلا إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم ما سواه وكما سلف حيانا تأتي الآية مجملة كما في قوله تعالى في شأن الحجيج فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كم الصيام لم يبين كم الصدقة لم تبين كم النسك لم يبين ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت كل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة هل تستطيع أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين أو أن تذبح شاة فبين أن الصيام صيام ثلاثة أيام وأن الإطعام إطعام ستة مساكين وأن النسك أقله شاء أقله شاء وهكذا يتوالى تفسير النبي للآيات وكذلك جعلناكم امه وسطا قال الوسط العدل وكذلك حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر وكذلك قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه والذي حرمه إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وقيل أيضا البان الإبل على ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الصدد وأسوق مثالا حيا قويا لكون تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفي ما سواه ألا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكبائر إذ الله قال والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم وكذا قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فما المراد بالكبائر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد من الاحاديث الكبائر الاشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس الكبائر الاشتراك بالله وعقوق الوالدين قتل النفس واليمين الغموس وورد في حديث اخر اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر واكل الربا وأكل مال اليتيم التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات إلى آخر الحديث وردت احاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدق ولكن هل بين النبي في أحاديثه كل الكبائر هل الكبائر استقصى النبي صلى الله عليه وسلم بيانها نصا منه على أنها كبائر لم يحدث هذا فلذا وكما سلف البيان عنه في التفسير أن العلماء اختلفوا في ضابط الكبيرة ما هي الكبيرة ما هي الكبيرة هل الكبيرة هل الكبائر سبع كبائر أم هل هي سبعون كبيرة أم هل الكبائر هي التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فللعلماء في ذلك أقوال تقلد بعض العلماء وأذكر أن منهم الصنعاني رحمه الله القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم القول بأن الكبائر هي التي نص النبي على أنها كبائر وما وراء ذلك لا يعد كبيرا وهذا القول ظاهره ان ثبت عن قائله أو لم يثبت ظاهره الصواب وباطنه العطب والخلل لأن هناك أشياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عداد الكبائر ومع ذلك هي كبيرة بالاتفاق فعياذا بالله اشهر ذلك الزنا والعياذ بالله لم ينص على أنه كبيرة. إلا الزنا بحليلة الجار لكن هل الزنا يعد كبيرة أو لا يعد فبلا شك أنه يعد كبيرة كذلك فعل قوم لوط ولا يأذب الله لم يذكر في الحديث أنه كبيره ولكنه كبيرة بالاتفاق وكذلك رجل تزوج أخته هذه كبيرة بالاتفاق ولم ينص على أنها كبيرة فلذلك سلك العلماء مسلكا أوسع لضبط الكبيرة مع عدم إيمال ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره قالوا نعم سمعا وطاع لما ذكره النبي صراحة أنه من الكبائر نعترف بذلك ولا نخالفه لكن رسولنا لم يقل إنما سوى ذلك لا يعد كبيرا إنما تنوعت أقواله في الكبيرة فمثلا إن من أكبر الكبائر قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن يلعن الرجل والديه قال وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه لا تقل لشخص يلعن كذا اقصد والديك فيرد عليك أنت لعن الله كذا ويقول والديك فأنت الذي تسببت في ذلك لذا وضع العلماء ضابطا أوسع في مسألة تعريف الكبيرة مسألة تعريف الكبيرة قالوا ما توعد فاعلها بغضب من الله او بعذاب او بلعن او بطرد من رحمه الله او بالنار او ان الله لا يكلمه او ان الله لا ينظر اليه او يقيم عليه حد من الحدود في الدنيا فكان هذا الضابط اجمل في تعريف الكبيره ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بأنها إلى السبعين بل وفي رواية إلى السبع مئة أقرب منها إلى السبع أو إلى السبعين أقرب منها إلى السبع كمثال في هذا الصدد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين من هؤلاء القوم الذين اذا ارتددنا اتى بقوم يحبهم أعوذ بالله من الردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إلى بموسى موسى الأشعري يعني باعتباره من اهل اليمن قال هم قوم هذا أهم قوم موسى هذا لا يمنع أن يكون من أهل اليمن من غير اهل اليمن قوم يحبهم الله ويحبون ياتون من بعد ردة اقوام فهذا يؤكد ان تفسير النبي عليه الصلاه والسلام لا ينفي ما سواه لقد قال عليه الصلاه والسلام في شان علي انه يحب الله ورسوله ويحبه, ويحبه الله ورسوله يحبه الله ورسوله وهكذا تتوالى النصوص لتاييد هذا المعنى الذي ذكر أن تفسير النبي لا يفيد الحصر حصر التفسير في هذا الباب تفسر النبي كل مسكر خمر فسر الخمر بقوله كل مسكر خمر كل مسكر خمر فهذا بين المراد بالخمر ما المراد بالخمر كل شراب أسكر كل شراب أسكر فهو خمر في رواية كل مسكر خمر فكل ما غط على العقل وأذهبه وغيبه يعد خمرا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد وردت آيات كثيرة فسر الرسول لا نستطيع أن نأتي عليها جميعا انما نسوق منها امثله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قال مفاتح الغيب خمس وتل الآية ان الله عنده المساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبير وإن كانت هناك أمور غيب أخرى اختص الله بها أجلها وعظمها هذه الأشياء الخمس أيضا فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بقوله إن لكم ان تحيوا في الجنة فلا تموتوا ابدا وتصحوا فلا تسقموا ابدا وتحيوا وتصحوا فلا تسقموا أبدا وتنعموا فلا تبأسوا ابدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فسر المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم وردت عن النبي اكثر من روايه روايه انه قال هو مسجدي هذا اشار الى المسجد النبوي وروايه مفادها أنه مسجد قباء أنه مسجد قباء ولا تنافي ولا تعارض فمسجد قباء أسس على التقوى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى وكذا تفسير قوله تعالى ان عدة الشهور عند الله عشر شهرا يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم هل الشهور القمريه الهلاليه ام الشهور الميلاديه ام الشهور الشمسيه وما تلك الاربعه اشهر ف بوين لنا بالكتاب العزيز أنها الأشهر الهلالية قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس والحج فالأشهر الهلالية هي التي ينبني عليها العمل من صيام من عدة النساء أربعة عشر وعشر من صيام شهرين متتابعين إلى غير ذلك ومن السنة لما ذكر النبي السنة 12 شهر منها أربعة حرم قال ثلاث متواليات ذو القاعدة وذو الحجة وشعر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان واذكر مثالا اخر في تفسير النبي عليه الصلاه والسلام قوله تعالى لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لهم البشره في الحياة الدنيا ما البشرى في الحياه الدنيا قال عليه الصلاه والسلام هي الرؤيا الصالحه يراها العبد المؤمن أو ترى له الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له هناك بشريات أخرى للمؤمن في الحياة الدنيا من البشريات الأخر في الحياة الدنيا ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام شان الرجل الذي يقوم يصلي لا يريد وجه الناس انما قام يصلي ويحسن الصلاه فدخل في الصلاه فجاء رجل ينظر اليه وهو محسن للصلاه فلما انصرف من صلاته وجد الرجل ينظر إليه ولم يكن يعلم فسر بذلك فرح لكون الشخص نظر إليه وفي عمل حسن وفي عمل حسن ولم يدخل ولم يعقد صلاته لإرضاء ولا لإرضاء أحد أبدا إنما بدأ عمله وأنهى لله ولكن اكتشف أن شخصا ما رآه على هذه الحالة والهيئة الحسن فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى ليس اللفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن فهذا أيضا من البشارات ومن البشارات الثناء الحسن على الشخص من أهل الإيمان في الحياة الدنيا كان اهل الإيمان يثنون على الشخص خيرا في الحياة الدنيا فذي بشارات أيضا إضافة إلى ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من أنها الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له فيفهم من كل ذلك أن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام تفسير النبي ليس بقاصر المعنى لا يقتصر عليه بل تفسير النبي داخل في المعنى أصالته قد يفسر النبي ويوضح مكان الشيء إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ما الفردوس لم يفسره النبي عليه الصلاة والسلام إلا بقول إنه أعلى الجنة وأوسط الجنة والأوسط الأفضل ولكن وضح مكانه أعلى الجنة أوسط الجنة منه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن إحيانا ينتبه للإدراج كما بينا ورد في حديث المعراج الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إدريس عليه السلام في السماوات ولم يضبط الراوي أي سماء التي رأى النبي فيها إدريس الحاصل أنه راه في سماء من السماوات فذكر الحديث وفيه ورفعناه مكانا عليا سيكون المكان العلي هو في إحدى السماوات لكن يتثبت هنا هل الذي قال ورفعناه مكانا عليا بعد ذكر إدريس لما مر به النبي عليه الصلاة والسلام فرحب به ودعا له هل الرسول الذي تلى الآية أم أن الذي تلاها الصحابي أو بعض الرواب وكما أشير سلفا أن الإدراج يحدث كثيرا في الاحاديث التي وردت في معاني بعض الآيات كما سلف البيان عنه في قوله تعالى وظل ممدود وجاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها وقرأوا إن شئتم وظل ممدود فمن الذي قال وقرأوا إن شئتم الذي قاله هل هو الرسول أو الرابع الرسول الله ابي هريرة كل هذا ينبغي أن يحرر بدقة والله أعلم حيانا يقول تفسير الرسول الفعل مبين لمعنى الآية وأنزر عشيرتك الأقربين من العشيرة الأقربين؟ لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام وعشيرتي الاقربين هم فلان وفلان وفلان ولكن فعله فسر المراد بالعشيره الاقربين فلما نزلت وانزل عشيرتك الاقربين صعد الصفا وقال يا فلان ويا فلان ويا فلان يا صفيه يا عمه رسول الله يا فاطمة بنت رسول الله وذكر عددا قال عليه الصلاه والسلام اعملوا فلن اغني عنكم من الله شيئا وذكر الحديث فسنته الفعلية فسرت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس سهل البيت وطهركم تطهيرا من اهل البيت هنا والآية الأخرى آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا النبي عليه وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بالكساء أو عفوا دعوا النبي المباهلة لكن عفوا دخل حديث في حديث لما نزلت قلت تعالى وندو أبنانا وابنائكم دعا النبي عليا وفاطمه وحسنا وحسينا وقوله تعالى لما نزل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا دعا النبي الأربعة وجللهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فأذهب عنهم الرجس وطهرهم وأكدت توالى النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الآيات ولعل البيان سبق عن تفسير ومن شر غاسق إذا وقب قال عليه الصلاة والسلام الغاسق إذا وقب لما أخذ بيد عائشة فقال يا عائشة وكان ذلك في ليلة مقمرة ظهر فيها القمر تعوذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب وقد سبق أن, سبق أن العلماء قالوا <تصفيق> قالوا ان الغاسق اذا وقب الليل اذا دخل إذا وقب الليل دخل فقد يقولوا قائل ان المفسرين الذين قالوا ذلك أخطأوا لان النبي اشار لعائشه وقال استعيذي بالله من شر هذا في ان هذا الغاسق اذا وقب. فشاب ابن القيم رحمه الله بما حاصله انه لا تعارض ابدا لا تعارض ابدا بين ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام وما قاله العلماء فكلام النبي داخل في الباب والمعنى أن الغاسق في الأصل هو الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الغاسق مأخوذ من البرد فالليل أبرد من الليل أبرد من النهار ومنه هذا فليذوقوه حميم وغساق فالحميم ما بلغ أعلى درجات الغليان والغساق ما نزل إلى ادنى درجات البرودة فالغاسق البارد فلما كان الليل باردا أطلق عليه غاسق وكذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق ليل إلى برد الليل أو إلى ظلام الليل اذا اشتد الظلام اشتد معه البرد فمعلوم ان القمر لا يظهر الا اذا جاء الليل فقوله هذا الغاز اذا وقب علامه على الليل اذا دخل الليل اذا دخل فيه شرور السواحر ينشط في الليل كما تقدم الشريرون ينشطوا ليلا اللصوص ينشطوا ليلا الجن ينتشر ليلا ففي الليل يحدث الصط والسلب والناب والخطف والسحر ونحو ذلك فضلا عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام انه ينزل في احدى ليالي السنه بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء فالرسول قال استعيذ بالله من شر هذا هذا الغاسق إذا وقب يعني هذا الليل يقصد القمر إذا ظهر فيكون من مكبوعات ظهور القمر دخول الليل ولا تعارض ونحوه قال عليه الصلاة والسلام تفسير إنا أعطيناك الكوثر الكوثر نار أعطني ربي عز وجل قيل لابن عباس أو قال ابن عباس الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله للنبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن الرسول قال الكوثر نهر أعطني ربي قل النار من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه وإلا فالله اعطى النبي الكوسر وامورا أخر غير الكوسر من الشفاعة من أنه رفع له ذكر من أن اسمه انضم إلى اسمه إذا قال المؤذن وأشهده قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا نعقد لأحد إسلام إلا بالشهادة للرسول فالله أعطى النبي الوسيلة أعطاه الفضيلة وعلى ما حسنه البعض لواء الحمد وإن كان في إسناد بعض المقال أعطاه خير كثير منه الكوثر ولعل هذا يطرد، وآتي فيه مسألة عقدية من مسائل الاعتقاد. ويا في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث بيان ما يحدث يوم القيامه فاتيهم ربهم اي اهل الايمان في صوره غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقول لا لست بربنا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون انت ربنا فيزجدون له أهل الإيمان يسجد له من كان يسجد في الدنيا أو عفوا في الحديث اولا فيكشف عن ساقه فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد من كان يسجد له في الدنيا ويأتي من كان يسجد رياء وسمعا كي يسجد فيخر على لظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود هذا قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ورد هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام بنحوه في البخاري ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه فسر قوله سبحانه يوم يكشف عن ساق قال يكشف عن امر عظيم كما يقال كشفت الحرب عن سيقال اشتدت ويمكننا الجمع حفاظا على وجه ابن عباس بأن الله سبحانه إذا كشف عن ساقه فذاك أمر عظيم جلل يظهر فيه أهل النفاق من أهل الإيمان ولا تعارض حينئذ ولا تعارض حينئذ فابن عباس يكون فسر يوم يكشف عن ساق الحال الذي يكون عليه الناس يوم يكشف ربنا عن ساقه والله أعلم وهذا اولى من رد الكلام ابن عباس بالكلية فنحن قبلنا قول رسول الله وإذا جاء قول الرسول وعرضه أي قول فكل قول يعارض قول الرسول يبطل لكن اذا استطعنا ان نلتمس وجوها يصحح بها وجه من الوجوه، فهذا افضل من, من الغائها مع اعتقادنا واقرارنا ان قول الرسول ثبت عنه فهو اصح قول وارشد قول ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت على الرسول عليه الصلاه والسلام تفسيرات لاده ايات كتفسيره للغيبه ولا يغتب بعضكم بعضا أذكرك اخاك بما يكره كتفسيره صلى الله عليه وسلم للمقام المحمود أو تفسيره صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى إذن بعث أشقاها أشقى من اشقى رجل في قبيلة ثمود تفسيرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا العرض أيها الإخوة لزم أمر فهم بمكان كبير فكما سلف أن النبي فسر هذه الآيات فإذا كانت الأسانيد إلى رسول الله ثابتة فحسن, فحسن ذلك التفسير لا يعني حسن, حسن وصحيح حسن بمعنى جيد وجميل هذا التفسير لكن إذا كانت الأحاديث ضعيفة فسيكون ما بني عليها من تفسير للآيات ضعيف فلذا تظهروا وبقوة أهمية علم الحديث تضر بقوة أهمية علم الحديث إذا قام شخص يستعرض ويفسر الآيات بالأحاديث والآيات والأحاديث عفوا ضعيفة الأسنيد سيكون تفسيره خطأ إذا فسر بحديث ضعيف أو فسر بأثر ضعيف سيكون تفسيره من ثم تفسير خاطئ لاستدلاله بالضعيف والموضوع في تفسير آيات كتاب الله فلذا نقول ينبغي أن يتقن طالب العلم مع حفظ كتاب الله وسنة رسوله العمل الحديثي كيف يصحح الخبر وكيف يضاعف الخبر حتى يكون قويا في حجته لا تذهب تنظر شخصا وتحتج عليه بحديث في النهاية وأنت قد بنيت مناظرتك على حديث تجد أنه أتاك من حيث لا تدري وقال الحديث في سندي رجل كذاب ماذا ستصنع حينئذ إذا قال لك الحديث في رجل كذاب في المأموك بالسنة مطلب مطلب والمناظر إذا لم تكن فطنا له اوقعك في هذه الحال في ريبة وأذكر أنني على بعض القنوات الفضائية ذات يوم إذا بشخص شيعي بغيض يسأل سؤالا يسأل سؤالا ويقول يا فضيلة الشيخ ماذا تقول في الحديث الذي أخرجه البخاري؟ في صحيح أن الله عز وجل لقي النبي في صورة شاب أمرد قلت له أعدي السؤال فهذا السؤال ما تقول في الحديث الذي أخرجه البخاري لأن الله ذكر أن الله أتى في صورة شاب أمرد فقلت له أنت كذاب الحديث ليس في البخاري فأي موطن قرأت فبوئت الذي ابتدع وكذب فإذا لم تكن ملما بسنة النبي أثبت الصحيح ماذا كنت ماذا ستصنع حينئذ امام شيء اتاك وانت لا تدري وإذا سكت إذا سكت خلاص ظن الناس أنك أخفقت في المسألة والشيء بشيء يذكر يذكر هذه الطريفة التي ذكرها البعض لما قال نصراني لمسلم ان نبيكم كان نبيكم كان يشرب الخمرة قال كيف يا أخي هذا كلام غير صحيح قال جيب لك الحديث فأتى بالحديث مسلم في أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ناولين الخمرة من المسجد الخمرة السجادة يعني الحصير الشيء الذي يصلى عليه فقرأه شفت النبي يقول نورين الخمرة من المسجد فقال الحديث ضعيف فضعف الطالب والمطلوب حين يعني الحديث صحيح وليس المراد الخمرة المشروف نما المراد الخمرة التي يصلي عليها عليه الصلاه والسلام فكن حذرا وحصل أكبر قدر تستطيع من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة اخروا أيها الاخوه كثيرا في البخاري ويأندكم حصيلة قوية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مررتم كل يوم حتى بدون حفظ كثير مررتم قدر الإصطاع على عشرين ثلاثين حديث من البخاري حيث تكون عندك تصور لمقولات النبي عليه الصلاة والسلام تصور وانتقل إلى مسلم فعليكم كما أسلفت بالتدقيق في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم مدلولات كلام رسول الله انه لا تعارض في كثير من الأحيان بين ما قاله الرسول بينما قاله الصحابة رضي الله عنهم إنما الذي يعترينا أحيانا ضعف الفهم فنظن أن هناك بعض التعارض والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم